وَيَرِي الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضالِينَ آمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا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 وقالقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى سراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذهم وتوكل على الله.